النشرة الإخبارية أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء العاشر من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين قتلى وجرح من طالبان المرتدة بكمين لجنود الخلافة في كنر هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عوة ناسفة في بغداد البداية من ولاية خراسان قتلى وجرح من طالبان المرتدة بكمين لجنود الخلافة في كنر بتوفيق من الله وحده تمكن جنود الخلافة من نصب كمين محكم على عناصر لحركة طالبان المرتدة في قرية ري جيلام بمنطقة مانوكي في كنر أمس حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى هلاك خمسة مرتدين وإصابة اثنين آخرين واغتنام أسلحة ودخائر متنوعة ولله الحمد والمنة وإلى ولاية العراق إلى بغداد هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عوة ناسفة في بغداد بفضل الله وتوفيقه فجر جنود الخلافة عوة ناسفة على حافلة تقل عناصر من الرافضة المشركين في منطقة حي التراث جنوب غربي بغداد ما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين مرتداً بينهم عناصر من الحشد الرافضي المرتد ولله الفضل وحده كما تم تفجير عبوةٍ ناسفةٍ على آليةٍ عسكريةٍ للشرطة الرافضية المرتدة في منطقة الشيخ عمر شمال شرق بغداد أمس ما أدى إلى إعطابها ولله الحمد على توفيقه أما في الجنوب استهداف عنصر استخبارات في الجيش الرافضي المرتد المدعو خالد الطائي بنيران جند الخلافة في منطقة طويريج جنوب شرق كربلاء أمس ما أدى لمقتره في الحال والله الحمد وفي منطقة اللطيفية أول أمس تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرفضي المرتد ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين كانوا فيها ولله الحمد على توفيقه وإلى دجلة تفجير منزل عنصر في الحشد العشائري المرتد في قرية الصلاحية في منطقة حمام العليل وفي قرية صف التوث جنوب حمام العليل استداف عنصر من الاستخبارات العراقية المرتدة بنيران جند الخلافة ما أدى لهلاكه ولله الفضل وحده أما في ولاية القوقاز مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضباطا وعناصر من الشرطة الشيشانية في غروزني وشالي وماكسي ريورد نسأل الله أن يفتح لعباده المجاهدين وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الحسكة استهداف عنصر من البكك المرتدين بسلاح كاتم للصوت في قرية الجفر أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي الفرات استهداف نقطة للجيش المصيري المرتد في قرية السيال بقذيفة اس بي جي ناين ولله الحمد كما أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتفجير عوة ناسفة على آلية تقل عناصر من البكك المرتدين وجنود أمريكيين بشارع النور في مدينة الرقة وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين قتلى وجرح من طالبان المرتدة بكمين لجنود الخلافة في كنار هلاك وإصابة ما يزيد عن عشرين من الرافضة المشركين إثر تفجير عوة ناسفة في بغداد وتقبل الله طاعة المجاهدين والموحدين في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خان قنابل مسك وريح قذيفتي امض اخي ام التفل حق بي فامر الذل لا يعمر فامر الذل لا يعمر اخي ابلغنا الاصحاب اني راحل مدبت سأترك زينه الدنيا وامضي حيث لا اخبت وامضي حيث لا اخبت